وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت إيش رؤية الله عز وجل وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع النص القرآني والنبوي والإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وائمه الهدى من بعدهم من آذلة النظر إلى الله في القرآن يا عبد الله وشوة الدنالة هنا هي على تقدير إلى ثواب ربها ناظرة شيخ نظر كذا قرم بإله مفيد يعني ما يفعله يقول نظر ما هو نظر فكري كقوله انظروا ماذا يقول نظر بالبصر لكن إلى ربها أي إلى ثواب ربها ما يطيق خصمه ما يطيق يقول إلى ثواب ربي نحن تنظر إلى ثواب الله مما في الجنة من النعيم والحور العين وكل شيء كيف ترد عليه؟ أنا أريد ناس شجعان هل نشجعان؟ أجيب يا رجال بل تبي يلا يا وليد؟ الشيخ لفنها يا شيخ مضافي لرب يا شيخ لا يمكن أن نحمله إلى الثوال مضافي لرب؟ لا خلق الشيخ رضي الله عنهم ما يزالون يقرؤون و... هذا تقرير على نعم أن الله عز وجل أراد أنهم ينظرون إلى ثواب الله لعبر بهذا صريحا ولم يأتبونه في حتى من كما تمام هذا جوابه واستدري لو أراد الله عز وجل أن يبين أنها تنظر إلى ثواب الله لقال فكونه عز وجل يريد ثواب الله ثم ياتي بقوله إلى ربها هذا تعميه على الخط هل هو بيان ولا تعميه تعميه والله عز وجل يقول والله يريد يريد الله يبين لكم ويقول يبين الله له لكم من تضل ثم ما دليلك على أن تقحم هذه الكلمة في القرآن أنت إذا أجزت هذا أجزت لمن أراد أن يعبر عن القرآن بالمعنى أن يقول وجوه يومئذ إذا ناظرة إلى ثواب ربهم ناظرة وهذا تحريف واضح واضح؟ طيب من السنة علموا بقول تعالى لا تفسير تعالى. لا. نبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم اليوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضع رحولة رؤية نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وهذا التشبيه للتحقيق يعني كما أنكم في أماكنكم المتباعدة ترون القمر ليلة البدر بدون انزمان بعضكم لبعض فانكم سترون الله عز وجل ولما سأل أبو رزين العقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في يوم ونحن واحد ونحن جميع وهو واحد كيف هذا قال؟, قال ألا أذلك على شيء من آلائه الله ما هو كلا القمر كلكم يراه في مكانه وهو واحد وأنتم جماعة كذبون إذن هذا الحديث كما قال الأخ دليل على ثبوت رؤية الله بالعين. العين. طيب بقينا في الإجماع يحيى. إنما أجمع الصحابة. وتابعون على ويد الله سبحانه. إن, إن كان. نقل الثقة. كيف كيف السبين إلى أن هذا الإجماع؟ لا نبل والامام ثقة. لا. الامام بما يستند على الإجماع. بالقرآن والسنة. نعم نعم لما كرس هذا القرآن وقرأوا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصلوا على ظاهره ولم يصرف الله عن معنى عن ظاهره. على ظاهره فهذا دليل على إنه مجمع ولم يدخل أي أحد من الصحابة خالد في تفسير ذلك لكم هذا قلت لو قال لك قائل لا تصديق لما تقول نجمع اين قريب اقول ان الصحابه قرأوا القران وسمعوا احاديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن احد منهم أنه قال بخلاف ظاهره فيكون هذا اجماعا منهم ايش ما هو سكوتي اقراري اجماعا منهم على انها على ظاهره وهذه فجئه لا اشكل فيها هات واحد من الخلفاء الراشدين او غيره من الصحابه يقول إن الرؤية لما عدى الله لهم من الجنة والثواب وليس لرؤية الله ما فكر أئمة الهدى من بعدهم تبعوه طيب على كل حال الآية التي الموجودة هنا بلقاء الله استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى محتجا بأن الملاقات لا بد أن تكون مواجهة فإن صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في غنى عنه واضح؟ طيب إذا لم نصلح هذه الاستدلال فالمراد بلقاء الله البعث بعد الموت البعث بعد الموت لأن كافر لن يرى الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ نمعجبون من فوائد هذه الآية الكريمة أن الساعة تأتي بغتها الساعة تأتي بغتها سواء كانت الساعة الكبرى او الساعه الصغرى ألم تكون الساعه الصغرى تاتي بغته بل تاتي الزلازل بغته تاتي العواصف والقواصف بغته وقد حذر الله عز وجل من هذا فقال اف امن اهل القريه يوم بئسنا بياتا وهم نائمون نائمون سادرون لا يفكرون في عذاب فياتيهم وهم نائمون او امن اهل القريه ياتيهم بئسنا ضحا وهم يلعبون هم لا يلعبون لاهون ما فكروا ان ياتهم العذاب فياتهم العذاب افامنوا مكر الله بما انعم عليهم من الامن والرغد والرخاء فلا يامن مكر الله الا وهم خاسر فصارت البركه هنا الساعه الكبرى والصغرى من فوائد هذه الايه الكريمه شده تحسر لهؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله واقرارهم على انفسهم بانهم فرطوا ولكن هل هذا ينفعهم لا انتهى العمل ما ينفعهم شيء فات لا يمكن رده ولهذا اقروا بأنهم مفرطون ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اهل الاوزار يحملون اوزارهم على ظهورهم يوم القيامه حقيقه او مجازا حقيقه لان هذا هو الواجب ان نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرهم فإذا قال قائل كيف يحملونها فالجواب أن هذا سؤال في غير محله لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الاعمال محل الثناء والقدح لقوله ألا ساء ما هذا قدح محل الثناء مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فالأمال محل القدح ومحل المدح طيب إذا ثبت القدح في العمل أو المدح فهل يستلزم القدح في الفاعل في العامل أو المدح له أجاب نعم هذا هو الأصل هذا هو الأصل لا سيء ما في أمور الدنيا فإنه ليس لنا إلا الله أمور الآخر عند الله ولهذا لو أننا رأينا شخصا يسجد لصنم كنا كافر مع أنه يحتمل أن يكون جاهلا لكن نقول كافر فإن استقام ووحد الله ترتفع عنه هذا الوصف وإلا فهو باطل وليعلم أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعين والتعميم حتى إن بعضهم شك هل يجوز أن نقول لمن سجد للصنم إنه كافر؟ الله كيف؟ قل ولا تبارك هل يجوز أن نقول لمن ترك الصلاه أنه كافر نقول قل ولا تبارك إذا لم تقل فمتى يكون كفر ومتى يكون شرك نعم إذا وجد مانع من التكفير فحينئذ يكون لكل شيء حكم وعما الأصل فإننا نحكم على كل من فعل ما يكفر أو قال ما يكفر بأنه كافر بعينه حتى نقيم عليه الحد فإذا الدعمان عن نظرنا هل هذا صحيح أو غير صحيح ونحكم لكل قضية بما, ين... بما تقتضي الحال. نعم في نعم في, في بعض الآيات نعم في التعبير بالخطايا يش في بعض الآيات نعم في التعبير بالخطايا تقوله كعانا وقال الذين يتقل الذين آروا اتبعوا سبيلنا ونحمي خطاياهم نعم لسه هذا صريح لأنه الذي يحمد والأخائر الخطايا والعوزة دون الجزاء الأعمال يقول أننا بسأل الآن في القيامة ما في أعمال في القيامة ما فيه إلا الجزاء فقط نعم يا حياء الذي يقول إن الله يرى لكن لا من جهة <تصفيق> هل يعني <تصفيق> طبعاً أتنى طبعاً أتنى طبعاً؟ أبدا ما يمكن يرى الشيء بدون جهة وين ترى لكن هذا غريب والظاهر لي بناء على ما نعرف من ذكائهم أنهم لا يرجون أنه لا يرى من جهة لكن يقول يرى ولكن لا تثبت الجهة فهمت؟ وبينهما فرق إذا قلنا لا يرى من جهة لا يرى من جهة معناها الانكار وإذا قلنا يرى لا من جهة أي لا تثبت الجهة فهذا ليس كالاول إنما يجب أن نقول إن الله تعالى في جهة بلا شك وهي جهة العلو اليس الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للجارية أين الله نعم وقالت في السماء لكن جهة تحيط به عز وجل أو جهة لا تليق به كجهة السفل هذا ممي قال الله تعالى ومن حياة الدنيا إلا لاعب وله ما نافية والحياة مبتدا وما بعد إلا هو الخبر وهذا طرق من طرق الحصر وهو أقوى طرق الحصر أعني النفي والإثبات من الحياة الدنيا إلا لعب ولهم، والحياة الدنيا هي حياة هذا ووصفت بالدنيا لوجهين، الوجه الأول دنو زمنها والوجه الثاني دنو مرتبتها أما الأول فظاهر فإن الدنيا قبل الآخر وأما الثاني فظاهر ايضا لمن كان ذا عقل فإن هذه الدنيا دنيه ليس فيها خير وغاية ما فيها ان ننعم البدن دون القلب فاهل الدنيا محرومون من نعيم القلب بقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه نحييه حياه طيبه فالحياه الطيبه لمن جمع بين هذين الوصفين العمل الصالح والثاني الايمان إذن سميت الدنيا لهذين الوجهين الاول دنو الزمن والثاني دنو القدر والمرتبة فإنها دانيه حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها وما فيها وهو موضع صوت فكيف والانسان في الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ينظر إلى أقصى ملكه كما ينظر إلى أدنى مسيرة ألثين عام وقوله لا لعب ولهو أي لعب بالأبدان ولهو بالقلوب كل عمل الدنيا لعب كل عمل الدنيا لهو لكنه لهو بشيء عن شيء لهو بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة لعب بالنسبة أنه لا يحصل فاعله على شيء فادنى ما يقال أنه ليس له ولا عليه في هذا العمل لا له ولا عليه مع أنه قد يكون عليه إذا كان لا له ولا عليه فهل هو جد أو لعب؟ أجيب لعب لا شك إذا كان لا له ولا عليه وهكذا نقول همان قول لعب إذا قال قائل كيف يكون لعبا وأهل الدنيا عندهم جد وعزيمه ونشاط في أعماله قلنا لكنه بالنسبة للثواب والأجر لعب لا خير فيه وللدار الآخرة خير للذين يتقون اللام هنا لام الابتداء وتهيل التوكيد والدار الآخرة فيها قراءتان هذه القراءة لا الدار الآخرة والثاني ولا دار الآخرة في الإضافة الدار الآخرة هي عديلة الدنيا وضرة الدنيا وهي ما يكون بعد البعث وسماها الله تعالى اخره لانها آخر, اخر المراحل فان بني ادم لهم اربع مراحل المرحله الاولى في بطون الامهات والمرحله الثانيه في هذه الحياه والمرحله الثالثه في البرزخ بين البعث والممات والمرحله الرابعه في في البعث بعد بعد الممات اذا قام الساعه ولذلك سميت آخر خير منين من المعلوم ان سياق الكلام يقتضي خير من الدنيا ولعبه وله وحذف المفضل عليه للعلم به ومن قواعد البلاغه ان المعلوم الذي لا يحتاج الى تحلف في تقديره حذفه اولى بما في ذلك من اختصار، وقد يكون الامر بالعكس تقتضي البلاغه ان يبسط في القول خير للذين, للذين يتقون أن يتقون الله عز وجل وتقوى الله تعالى مرت علينا كثيرا يجمعها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصير يعني يتفنن في تعريفها كقولهم خلذ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقاء وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر وبعضهم يقول أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك منه الله على نور من الله تخشى عقاب الله لكن الأول أجمل وأوضح لأنه يعرف به اشتقاق التقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل أوامره واجتماع بنواهه على علم وبصيره خير للذين تقول افلا تعقلون اليس هنا التوجيه والمعنى اعقلوا هذه هذه الحقيقه واعرفوا قدر الدنيا وقدر الاخره والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف لان هؤلاء يعقلون لكن عقولا ليست عقولا لكنها عقول ليست عقول رشد في هذه الايه فوائد منها التزهيد في الدنيا والترغيب في الاخره وجه ذلك انه وصف الدنيا بما سمعتم ووصف الاخره بما سمعتم ومنها ان الدنيا كلها لعب ولهم لعبون في الجوارح وله جيش في القلوب ومنها انه لا حال للدنيا سوى ذلك وجه الدلاله الحصر ومن حياه الدنيا الا لعب ولهم ومنها ان الدار الاخره خير للمتقين الذين يتقون خير, خير من الدنيا وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عز وجل أو في أمراض تصيبهم أو في فقد حبيب أو ما أشب ذلك فإنه في الآخرة ينسى وكأنه لم يكن لأن دار آخرة تمحو كل شيء سبق كأنه لم يكن ومنها ان الدار الاخره نعم اثبات الدار الاخره ومنها اثبات الدار الاخره لان إثبات وصفها يدل على على وجود اصلها ومنها ان الاخره خير لهؤلاء المفصلين بالتقوى ولغيرهم ليست خيرا بل هي شر ولهذا جاء في الحديث ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر فهي بالنسبه للمؤمن سجن لأنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إلى نعيم الآخرة لم يكن شيئا أما الكافر فيجنب لأنه في الدنيا كان في أهله مسوع لكن في الآخرة على الأكس من ذلك وقد حدثناكم بما ترى للحافظ ابن حجر وكان رئيس القضاة في مصر ومر بيهودي زيات تعبان من الأذى أذى الزيت والحرار وغير ذلك ومن حجر رحمه الله تجره الخيول أو البغال على العربه لأنه كان قاضي القضاة في مصر، فاستوقفه هذا اليهود وقال كيف تكون أنت بهذا الحال وأنا بهذا الحال والحديث عندكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فاجابه على البديح قال ما المؤمن فيه من النعيم؟ بالنسبة للآخرة إلا سجن ومن نعيم الذي أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة فعلم اليهود الحقيقة واسلم ذكر الله تعالى في تفضيل الدنيا الآخرة على الدنيا ثلاث آيات الآية الأولى تتعلق بشخص معين والثانية بمعين بوصف والثالثة إطلاق ما هي صالح هروه الآية المقيدة بشخص معين ما وداك ما وداك ما ما قوله ما الاخره تعالى ان الاخره خير لك من الأولى وهو الرسول صلى الله عليه واله وسلم والمعينه بوسط ولا دار الاخره اول الدار الآخرة خير للذين اتقوا وقوله عز وجل والآخرة خير لمن اتقى وما هي المطلقة اشرح اخر سورة سبع اخر سوره سبع بل تؤثرون لحياة الدنيا والآخرة خير وارد ثم قال الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزن البحث اولا قد نعلم قد للتحقيق لكن قال النحويون إنها مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل هذا هو الغالي مع الماضي للتحقيق كقوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه وفي المضارع يقولون إنها للتقليل ومنه قولهم قد يجود البخيل قد يجود البخيل فقد هنا للتقليل لكنها وردت في القرآن مقرونة بالمضارع وهي للتقليل مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه ومثل هذه الآية قد نعلم إنه لا يحسر ولها هم فهل نقول إنها للتقليل أو نقول انها للتحقيق الجواب للتحقيق لا شف لكن عبر عن الماضي بالمظالم إشارة إلى أن الله عز وجل علم ويعلم ما يكون فتكون دالة على الاستمرار بخلاف علم الماضي فهي فيدل على شيء مضى وانتهى لكن إذا كان الشيء مستمرا جاءت بلفظ المضارع طيب وثانيا انه لا يحسن مع ان انه واقعة بعد العلم واذا وقعت بعد العلم وجب ان تكون مفتوحه الهمزه كما في قوله تعالى علم الله انكم كنتم تختنون هم علم الله انكم ستذكرونهم فلماذا كسرت, كسرت همزه هنا كسرت لوجود لام لام التوكيد واذا وجدت لام التوكيد وجب كسر إن على كل حال عرفتم إذ اقترن خبرها أو اسمها باللام وجب أن تكسر على كل حال لولا اللام لكانت سيقول الايه قد نعلم أنه يحزنك لكن اللام تكسر الهمزه قد نعلم إنه لا يحزنك فيها قراءتان لا يحزنك ولا يحزنك لا يحزنك من الرباع من أحزنه يحزنه لا يحزنك من الثلاث حزنه يحزن والحزن ضد السرور وهو معنى قائم بالنفس يستلزم الانكسار والندم. لا يحزنك الذي يقول ما الذي يقولون يقولون قولا منكرا عظيم يقولون لله البنات يقولون نعبد الأصلاف لتقربنا إلى الله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر إنه مجنون إنه كاهن فكل ما يقولونه مما ينافر التوعيد والرسالة لا شك أنه يحسن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هل هذا انتصار, انتصار لنفسه أو غضب لله عز وجل أو حزن لله عز وجل الثاني بلا شك فإنهم لا يكذبونك يقوله عالم السر وأخفى عز الذي يعلم ما في القلوب انهم لا يكذبونك يعني في قلوبهم واما في السنتهم يقولون انه ساحر كذاب لكن في قلوبهم لا يعلمون انه صادق وانه امين وكانوا يسمونه قبل الرساله الامين ويرضونه ويحكمونه لكن لما جاء بالحق والعياذ بالله شرقوا به وانكروه فانهم لا يكذبونك اي بقلوبهم بخلاف الألسن فإنهم مكذبون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بايات الله لا يجحدون الظالمين هنا المراد بهم المكذبون للرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فهو ظلم الكفر بايات الله متعلق بيجحدون وقدم عليه بإفادة الحصر والثاني لتناسب رؤوس الآيات لان تناسب رؤوس الايات من البلاغه بلا شك ولهذا تامل قول الله عز وجل في سوره طه قالوا آمنا بربي هارون وموسى فقدم هارون مع ان موسى مقدم في جميع المواضع لكن من اجل تناسب رؤوس الايات ففيها إذن فائده معنويه والثاني لفظيه المعنويه هي ايفاء الحصر كأن المعنى ولكن الظالمين لا يجحدون إلا بآيات الله وإلا يعترفون بأشياء كثيرة، إلا آيات الله عز وجل فإنهم لا يعترفون بها إلا آيات الله فإنهم لا يعترفون بها في هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بكل ما يقوله هؤلاء المكذبون بقوله قد نعلم إنه لا حسنك الذي يقول ومنها تسلية النبي صلى الله عليه اله وسلم وتقويه روحه المعنويه فان في هذه الايه من تسليته وتقويه روحه المعنويه ما هو ظاهر وهكذا ينبغي الانسان ان يسلي اخاه بما يقع لمثله حتى يهون عليه الامر لان الانسان بطبيعته اذا وجد مشاركا ايش هان عليه الامر الم ترى الى قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب المشتركون في الدنيا إذا اشتركوا بالعذاب هان عليهم لكن في الآخرة لن ينفعهم وانظر إلى قول المرأة الخنسة ولولا كثرة الباقين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل آخي ولكن أُسلِّ النفس عنه التاسف فإذا ذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ما يُسلِّيه معني معنويته ويذهب عنه الحزن فإن هذا من فضل الله عليه تبارك وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة حرص النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم على هداية الخلق وأنه يحزن إعراض الناس عن دين الله عز وجل ومنها علم الله تعالى بما في القلوب لقوله فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآية الله يجحلون نظر هذه الآية قوله تعالى عن ال فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً هذه مفعول لأجله متعلق عامله جحد أي جحدوا بذلك ظلماً وعلواً وانظر إلى قول, موسى إلى قول موسى وهو يجادل فرعون يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض قال قد علمت ولم يكذبه فرام في, في هذه المحاورة ما قال لم أعلم بينما لما كان يجادل يشرح لقومه يقول لهم ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا والظاهر لي والله أعلم أن فرعون لم يقل لموسى إنني لا أعلم خوفا من نزول العقوب العاجلة أو خوفا من أن ينزل كتاب يكذبه على كل حال الرجل أقر وطريق قراره السكون من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للدعاة أن يتسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا سمعوا ما يكرهون من هؤلاء المكذبين المعاندين هل يتسلوا به ويقولوا في أنفسهم وفي قلوبهم إن الله نعم في أنفسهم وفي ألسنتهم يقولون ان الله تعالى عالم ما تقول وسيجزي ومن فوائد الايه الكريمه ان الجح كفر ان جحد بايه الله كفر ولو استيقنها اللسان ما دام جحدها وان كان مؤمنا بها في قلبه فانه يكفر لان احكام الدنيا تجرى على ايش تجرى على الله فنحن نكفر من اظهر الكفر وان كان مؤمنا بقلبه ونسكت عن من أظهر الإسلام ولو كان كافرا بقلبه لأن هذا هذا أحكام الدنيا التي أوجب الله عز وجل إذ أننا نحن لا نعلم ما في قلوب الناس ومن ثم أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بن زيد حيث قتل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله واحتج اسامه لانه قالها تعوذ أي خوفا من القتل لا عن يقيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلت وبعدها قال لا إله الله شققت عن قلبي فأمر الدنيا على الظاحل لا أعلم لكن في الآخرة نسأل الله أن نسترع لنا وعليه على الباقي كما قال عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائل وقال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصد ما في الصدور طيب إذا قيل هل هناك وصف آخر يكفر به الإنسان فالجواب نعم بالاستكبار فأصول الردة فالردة لا أصلا فقط الجحود والثاني الاستكبار الجحود ولو عمل ولم يستكبر ظاهرا فإنه يكفر كما لو قال الصلاة الخمسة المفروضة لكني أفعلها تورعا واحتياطا ماذا نقول له إنه كافر. أقول إنه كافر لأنه جحد، والاستكبار أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر وعن كل شيء على أن الإنسان إذا ترك الطاعة استكبارا حتى ولو كانت نافلة فإننا في شك من إيمان لأن جنس الاستكبار علو على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه. فيخشى إذا ترك المسنون استكبارا واستنكافا أن يكون كافرا لا إذا تركه وعندما يعني متهاونا به وهناك فرق كما تعرفونه من نفسه فرق بين شخص يقول أنا لا أصل للراتبة استكبارا وآخر يقول لا أصل للراتبة لأن لأن لا أجيب عليه الثاني لا يكفر ولا نفسا وأما الأول فإن الإنسان يكون في شك من إيمان لأن الاستكبار لا والعذف العلو علو على الخالق وعلى اوامره تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم يبعث لا ثم سلّاه الله عز وجل في طريقة أخرى فقال ولقد كذبت رسل من قبلك وما أكثران حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن الرجل لا يتبعه إلا رجلان أو رجل واحد والنبي لسماه ما نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه كم؟ ألف سنة إلا خمسين عاماً يذكرهم بايه الله ويجهر لهم بالدعوة ويصروا بالدعوة ولكن لم يذهم ذلك إلى القوة وهو صابر ألف سنة صابر على الأذى والسخرية هو يصنع السبيل فإذا مروا به كلما مر عليه ملع من قومه استقروا منه وتامل ملا الاشراف وسخريه الاشراف غير سخريه احد الناس يعني اشد في قمع الانسان و... واستهانته كذبوا واوذوا أوذوا. فصبروا على ما كذب صبروا اي تحملوا الرساله وادوها على ما فيها من مصادمات واذى صبروا على ما كذِب وؤذه يحتمل أن تكون معطوف على كذب يعني صبروا على ما كذبوا وعلى ما أؤذوا ويحتمل أن تكون معطوف على كذب يعني ولقد كذب سلسل من قبلك وأوذ والمعني يعني لا يختلفان كثيرا أوذ بلقّول أو بالقول والفعل أجيبوв جماع بهما جميعا حتى إن بعضهم قُتِض عوذوا بالقول يسخرون بهم خلقة وخلقا وغير ذلك حتى إن اليهود قالوا لموسى إنه رجل آدر أي كبير الخصيطين وهذه عيب عند الناس وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يبدي عورته له فلما كان ذات يوم خلع ثوبه ليغتسل ووضعه على حجر هرب على الحجر بثوبه فجعل يسعى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر لكن الحجر لم يقف الا في الملاي من بني اسرائيل حتى شاهدوا ان موسى بريء مما, مما قيل فيه واظهر الله تعالى كذبهم علنا فالمهم ان الرسل عليهم صلى والسلام أود وسلم لا يصبر عليه الا أمثاله وقد قال الله لنبيه فاصبر كما صبر كل العزم من الرسل بل لما ذكر انه انزل عليه الكتاب قال اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك لم يقل فاشكر نعمتك الله قال فاصبر لحكم ربك الى ان اشاره الى انه سيناله ما يناله من الاذى من اجل هذا الكتاب الذي نزل عليه نعم يحيى قلنا له بالقلب لاو بالقلب ولاو بالجوانب نعم فهل يقال يعني اذان اللغوان من ألفاظ الذين اجتمعوا التفرقه وإذا أحدهما لازم منه الآخر نعم يا رب سننين والعظم نظرنا في العقول الذي صنعه لا تلعه الشيء نعم نظرنا في الصنعه لا تلعه ومصنعه بعض الصنع المصنعه أن هذا لك ولكن في من العقول ايه على كل حال انه نحس برمجه المحاسبه المصوريه يعني كده كده <تصفيق> هو يجب ان نعرف الفرق بين الذكاء والعقل الذكاء سرعه الافراك سرعه الدرا الشيء معناه من اهل العقل حصل التصرف وليس كل ذكي عاقلا ولا كل عاقل ذكي اليس كذلك يوجد من العقلاء القائمين بعمل الله عز وجل على ما يقول من هو بليل حتى روية حديث ضعيف أكثر أهل الجنة البله البله يعني الأبلة لكنه موضوع إنما بعض العلماء يعني جعل له وجه قال إنهم بله في أمور الدنيا ولكنهم أذكيا في أمور الآخر لكن الحمد لله الحديث موضوع منه. لاهم والمصنعات اللي ااا هذه الشيء يعقمون العادات اللي ما على دور المصورين عليها إيه لا ما نقدر نقول لا. لا لكنهم كل من أسأ واصطفى هذه العادات فهم نصيبهم مدرة الميزون مدرة إيش الله تعالى هو لقد كذب من قبلك فصبروا على ما كذبوا أوله سبق ان أن قلنا إن هذه الجملة مؤكدة بكم جزع. الحين أنت الآن فجأت بالأخير الأول قصر مخاف أحسن كذبت أسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا هل ذكرنا مثال لهذا هل ذكرنا لهذا مثالا أن رسولا كذب وأوذي موسى عليه السلام هل هناك دليل على هذا المثال عاده قوم المدينه الله, هيد الله هيد. نعم هيا الله قوله اوذ معطوف على ايش عبد الله تفضل على كتبك نعم معطوفه على صبر على صبر؟ نعم غلط نعم على كتبه على ما كتبه وعلى وعلى ما اوذ نعم وهذا الاخير ابلغ لانه يدل على أنهم صبروا على الأمرين التكذيب والإيذان إلى هنا وقفنا قال حتى أتاهم نصرنا حتى هذه للغاية يعني إذا كان الغاية أن الله تبارك وتعالى نصر لأن الله أخذ على نفسه أن ينصر رسله فقال عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسله وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهر ولا ينافي هذا ما يحصل لبعض الانبياء من عدم النصر وذلك لان نقول هؤلاء الذين لم ينصروا اما ان لا يكون امره بالقتال اما أن لا يكون بالقتال اصلا حتى يكون نصر واما ان نقول ان النصر نوعان نصر عاجل للنبي يجلو في حياته ونصر اجل لدعوته يكون له انتصار من بعده واجل ايضا يكون في الافاق حتى اتاه المصنع ولا مبدل بكلمات الله اي لا احد يستطيع ان يبدل كلمات الله عز وجل لا يبدل كلمات, كلمات الله الا الله وحده كما انه لا مبدل لحكمه فلا مبدل لكلماته وكلماته هي وحمه الذي انزله على الرسل وكذلك هي كلماته القدريه التي يكون بها النص لانبيائه والخذلان لاعدائه ولا يرد على هذا ما جاء به النص لأن مبدل حكم مسوخ من هو؟ الله والآية تدل على أنه لا أحد يبدل كلمة الله أما الله تبارك وتعالى فله أن نبدل كما قال عز وجل ما ننسخ من آية او نسلها نؤتي بخير منها أو مثلها وقال عز وجل وإذا بدلنا آية كان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر اكثرهم لا يعلمون ولا مبدل هذه كلمة الله ولقد جاءك من نبا المرسلين هذه الجمله مؤكده بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام وقد والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي لقد جاءك يا رسول من نبا المرسلين من نبأ المرسلين أي من النبا الذي ياتيهم وهو الوحي هذا المعنى هو المتبادر المعنى الثاني لقد جاءك النبي المرسلين اي من قصصهم واخبارهم كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك من, من أباء الرسل ما نثبت به فؤادك وعلى هذا فتقول لا امن يكن الاثم علينا المعنى انه قد جاءك من انباء الوحي الذي اتى الرسل من قبلك والثاني انه قد جاءك اخبارهم وتبين لك ما حصل للرسل من اتباعهم وما حصل للافلاح ولقد جاءك من نبي المرسلين في هذه الآية فوائد منها بيان ان تكليف الانبياء ليس وليد عهدهم بل هو ثابت في قوله ولقد كذب رسل من قبلك فصبر فان قال قائل ما الحكمة في ارسال الرسل مع تكليفهم فالجواب ان ذلك لإقامة الحجة عليهم اي عن على المكذبين لان هؤلاء المكذبين لو لم ياتيهم رسول فقالوا ربنا لو لا اضلت الينا رسولا لو لم يأتهم رسول لكان لم حجه ولهذا قال الله تعالى إنا أحينا إليك كما أحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو بعض البني آدم حيث تاتيهم الآيات فيكذبون لأنه ما من رسول بعثه الله إلا اتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر وهذا أمر لا بد منه أن يؤتي الله عز وجل الرسل الآيات التي تقوم بها الحجه فإذا كذب الرسل مع هذه الآيات صار ذلك دليلا على عظم عتو هؤلاء المكذبين ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وعلى وسلم لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان عليه الأمر وقد ذكرنا في التفسير امثله لذلك من القران ومن كلام العرب من القران فمثل ان القرآن الانسان يتسلى بعي نعم عبد الله قوله تعالى مليون بالظنك وعندك الاعداد قول ولن ينفعكم اليوم ظلمتم انكم في العذاب مشترك ومن اقوال العرب على نفسي وما يكون مثل, <تصفيق> مثل <آخر>. <تصفيق> <ورقين>. <تصفيق> <تصفيق> تمام والواقع مشاهد بهذا لو ان الانسان اصيب بحادث وانكسرت قدمه ثم حدث ان اخر اصيب بحادث وانقطعت الرجل مع الفخر ماذا يكون يتسلى وترون عليه المصيب من بواعث الايه الكريمه الثناء على الرسل عليهم الصلاه والسلام بالصبر على ما كذبوا وعلى ما اوذوا ومن فوائدها ايضا انه يجب علينا ان نتاسى ونتسلى ايضا بما جرى للرسل عليهم الصلاه والسلام فنصبر على اذى من يقوم امام دعوتهم نصبر والعاقبه للمتقين لقوله فصبروا على ما كذبوا ووذوا حتى اتاه النصر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد تكذيب بل يؤذون الرسل وأتباعه والأذية قد تكون جسدية وقد تكون مالية وقد تكون فكرية وقد تكون عسكرية انواع تعدد والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم لا شك في هذا ولو حصد له أن يبيد الأمة الأمة الامم الإسلامية في ليله بين عشينة وضحاها لفعل ذلك من فضلك اقلب الشريط